قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رَدَّتْ إلَيْهِمْ قَالُوا يَا 117. ونبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير 118. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا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 119. وأغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون